وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم فتسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ نَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْفِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أو يأخدهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخدهم على تخوفٍ فإن ربكم لرؤوف الرحيم. أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال إلى لله.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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فأيها يترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واضبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 كن بربهم يشركون